وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين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 وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرين المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إِنَّ وعد الله حق فيقول ما هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين أولاً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 اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على اذ هبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في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 أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أليكم قوما تجهلون فلما رأوه عالضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عالض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء إن بأمر ربها فأصبحوا لا يري إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا وَلَا أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إن إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحِيقَ بِهِمْ, وحيق بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ وَلَقَدْ أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباننا لها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون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 من ذنوبكم ويجركم من عذاب نليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أوليا أولئك في ضلال مبين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الموت بل إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.